أو لم يروا إله ما خلق الله من شيء يتفيء ظلاله عن اليمين والشمال يسجدا لله وهم ذاخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابه والملائكه وهم وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون ولهما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الطر فإليه تجأرون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 وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدثه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صلح